ها قد رحلت وفي فؤادي من عيونك ألف ذكرى يجتاحني منها هواك فأنحني حزنا وقهرا ها قد رحلت فكيف لي أن أفجر ما كتمت لأملأ الآفاق شعرا من ذا يلوب العاشق المجنون إن العذاب فلم يدع للناس سترا ها قد رحلت فكيف لي ألا أفجر ما كتمت لأملأ الآفاق الشعرا من ذا اشق المجنون إن غن العذاب فلم يدع للناس سترا آه آه آه, آه, آه, آه, آه. آه قد رحلت فكيف لي ألا أفجر ما كتمت لأملأ الآفاق الشعرا. آه, آه. قل المجنون ان غنى العذاب فلم يدع لنا ستره اير واشربوا وكاس مر اير يا ها و Ma daruuhu min anna huu kad هذه قصور الطامحين فخلها لا يشغلنك حبها يا ليتهم يا ليتهم تركوا القصور لنفسهم وبنوا لأجلي min sukhoor al quds